وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ذو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون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 117. وقالوا أآلهتنا خير أم مَا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون 118. إنه وإلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء في فِي الأَرْضِ يخلفون